سابقا في نهاية العالم وما بعدها بعد أن تأكدنا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي بامتياز قبل نهاية العالم هناك علامات علامات للساعة ماذا يعني أخفيها؟ أي أظهرها ونهاية العالم قريبة جدا لماذا؟ هنا قدم الخبر على المبتدأ إذن هي حتمية الحدوث فعلا هي حقيقة مستقبلية لا بد منها وعند انتهاء دوران الكون مع الكون المضاب ووصولهما إلى الساعة صفر سيحدث حدثان هائلان في يوم واحد يهزان الكرة الأرضية الحدث الأول حينما جاء قوله تعالى في بداية سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه شأنا أمر الله من علم الغيب نحو الكرة الأرضية مباشرة، ولماذا تقول الآية فلا تستعجلوا؟ لأنه يأتينا بسرعة الضوء. أي متحرك يتحرك بسرعة الضوء؟ سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. يدور الضوء حول الكرة الأرضية سبع دورات ونصف، لكن في ثانية واحدة. لذلك قال فلا تستعجلوا. أي متحرك يأتينا بهذه السرعة يستحيل كشفه لا بالرادارات ولا بأي وسيلة أخرى للكشف العلمي لذلك قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة سوف تحدث بشكل فجائي هذه الأحداث كلها ستكون ربما بأجزاء من الثانية لماذا؟ قال تعالى صراحة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وفي سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مع هذه القزيفة يسبح ملائكة كرام هؤلاء الملائكة حينما يصلوا قبل القزيفة لكن بذات اليوم بزات اليوم وليس قبل شهر أو قبل أو قبل عدة أشهر مهم مهمة هؤلاء الملائكة هي إماتة كل من هو مؤمن على سطح الأرض تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض مؤمن الصورة التي أوضحت هذه الأحداث وبالدقة الفيزيائية هي صورة النازعات نلاحظ صورة النازعات والنازعات غرقا. لماذا قال غرقا بسكون الرأى؟ الغرق هو العمل الواحد المشترك أي أن بتلك اللحظة كل الملائك الكرام سوف يقومون بعمل واحد هو إماتة كل المؤمنين على سطح الأرض أي لا يبقى هناك ملك جبال ملك رياح ملك يمين ملك شمال كل الملائك الكرام يقومون بعمل واحد هذا يسمى الغرق والناشطات نشطا بسرعة وبقوة والسابحات سبحا سبحوا مع القذيفة فالسابقات سبقا فسبقوها فالمدبرات أمرا سوف تقوم هذه القذيفة بصدم الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إذا حينما تقوم بصدم الأرض من جانبها سوف تعكس دوران الأرض بشكل فجأي وبخلال أجزاء من الثانية هنا دكتا دكة واحدة هذا الموضوع سوف يعطي زهول كامل للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم لم يقل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت قال مرضعة ولم يقل مرضع لماذا المرضع المرضع خلال سنتي الرضاعة تسمى مرضع لكن المرضعة هي التي يكون طفلها في حالة الرضاعة فجاءت الآية لشدة الهول تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إذا هذه الهزية القوية سوف تعكس دوران الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم سوف تشرق الشمس من مغربها إذا بعكس دوران الساعة إذن والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسباحات سبحاً فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراً يوماً بيوم واحد ترجف الراجفة ت تغيرت دوراء الأرض تتبعها الرادفة ما هي الرادفة حين حين مرور القزف بجانب الشمس سوف تسبب انفجار الشمس يقول العلم الحديث هو ناسا إذا انفجرت الشمس بخلال عشر دقائق سوف يصبح حجم الشمس بحيث يكون الزهر والقمر بداخل الشمس وتكون حدود الشمس بيننا وبين القمر الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة فإذا برق البصر لشدة انفجار الشمس وهذا الضوء الشديد وخسف القمر إذن أصبح القمر داخل الشمس وانتهى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر منذ 1400 عام القرآن الكريم يعطينا الأبعاد وبدقة العلم الحديث يقول إذا فجرت الشمس سوف تصبح حدود الشمس الكتلة النارية بيننا وبين القمر الله سبحانه وتعالى قال منذ 1400 عام وجمع الشمس والقمر وسوف يزول الغلاف الجوي بالكامل قال تعالى في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت ماذا يعني انفطرت؟ انفطرت كلمة مرادف لكلمة الفطرة أو البداية في بداية السماء كانت دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان حاليا إذا السماء انفطرت أيعادت أيضا دخان وأزيل الغلاف الجوي فقال تعالى يوم تمور السماء مورا باللهب القب الزرقاء سوف تصبح قب حمراء وتسير الجبال سيرا تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا سيؤدي إلى صهر الجبال كاملة وزوابان هذه الجبال لم ينتهي الموضوع هنا قال تعالى وَإِذَا البحار سُجِّرَتُ سُجِّرَتْ أي الماء اشتعل ذاتيا كيف سيشتعل الماء ذاتيا؟ الماء مكون من غازين الهيدروجين مع الأكسجين بهذه الصدمة القوية وبهذه الحرارة الهائلة سوف يتفكك الماء إلى هيدروجين وأكسجين سينفجر الهيدروجين بوجود الأكسجين على شكل لهيب انفجاري فيزيد لهب الشمس على لهب ويصبح سطح الأرض مصهور بركاني لكن الموضوع الهام جدا الله سبحانه وتعالى في أول يوم لنزول القرآن أوضح هذا الحدث بصورة المدسر فتقول الأيات الكريمة كلا, كلا في القرآن بمعنى حقا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر فلماذا قال عن الليل إذ وعن النهار إذا؟ الليل سوف يذهب مباشرة بانفجار الشمس حيث سوف تصبح الكرة الأرضية كلها مضاءة من كل الجهات والليل إذ أدبر والصبح هذا الضياء الشديد إذا أسفر سوف يستمر الضياء وهذا الوهج إلى فترة طويلة إنها لأحدى الكبر أحداث ضخمة جدا وأحداث كبيرة جدا سوف تحدث في يوم واحد ويتمتهي الحياة على سطح الأرض ثم تقوم بعد ذلك السقوب السوداء بعملية سحب الكون لإزالته إلى العدم وبعد انتهاء الحياة على سطح الأرض وتصفح الأرض مصهور بركاني تقول وكالة ناسا والعلم الحديث أن الكون سوف يعود إلى الانسحاب الأعظم مقارنة بالتباعد الأعظم البيك بانج. الله سبحانه وتعالى يوضح هذه الحقيقة تماما قال تعالى في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين إذن ستقوم السقوب السوداء والله سبحانه وتعالى بطي الكون كاملا مع السماوات والأرض وسوف يعيده إلى العدم أما يوم البعث والحساب تبقى السماوات مطوية بامين الرحمن وسوف يأتي الله بأرض جديدة قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض